كُلُّ نَهْبٍ فُومٌ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي السَّرَاءِ لَنْ كُرُ نِعْمَتِيَ الَّتِي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم وان يا فظهرون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا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 சிவ சூச கும் அல் கிச்ச அஃபர்த்தூன் வசூ விசுவல இன்னும் இல்ல அலல் ஹாஷியின் الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تنفع نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعه ولا يقضى منها عدل وَلَا هُم مُنصَرُ